طيب إلى, إلى, إلى التفسير حتى تضعوا اسئلتكم نحن اصمنا في قول تعالى واذ نفسا هذا اعاده لبعض الايات التي قالوا لم نجدها يعني مسموعه طيب إلى, إلى سوره البقرة بعدما احيى الله لهم الميت وقام الميت وقال قتلني فلان وكانت معجزه عظيمه امامهم ومع ذلك كفروا بالله جل جلاله مع ذلك كفروا بالله دل مع ذلك ردوا على الله هذه المعجزة ولم يؤمنوا بالله أو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا شوف ماذا قال الله تعالى عن حالهم بعد مرة هذه الآية العظيمة بعدما ضربوه ببعضها وقام قال قتلني ابن أخي انظر ماذا قال قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارات لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما, يهبط لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية إلا ومن الله بغافل عما يعمل هذه المسألة فيها توبيخ وإظهار ما عليه ما عليه هؤلاء الملعين الذين غضب الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة يقول لهم تقريعا وطبيخا مستهزاءا بهم على ما شاهدوه من آيات الله جل فعله ثم قاسد قلوبكم الله أحياء لكم موتى من الإيمان والتوحيد يعني صار الإسجازاء والشرك بالله الذي في قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فلاك الحجارة أو أشد قصوى قل هذا نهى الله المهين عن ناس الحالهم قال ألم يا الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومنازلوا الحق ولا يكونك الذين يكون أوتوا الكتابة من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لما ضربوا المقتول ببعض البقرة جلس أحياء يعني ما كان قد فقيل له من قتلك قال ابن أخي قتلوني ثم قبض قبض فقال والله ما قتلنا فكذبوا بالحق بعد ما رأوا هذه الآية العظيمة فقال الله تعالى ثم قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال الله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فليك الحجارة أو أشد قصر فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قصها بعيدة, بعيدة كل البعد عن الموعظة بعدما شاهدوا من والمعجزات فكانت القسوة أعلى ما تكون وأرطى مما تكون كفروا بالله جلال فعلا أنت إن أردت أن تعلم قلوب هؤلاء الملعين انظر كيف أنقذ الله جلال فعلا موسى ومن معه ثم أغرق أمام أعينهم فرعون ومن معه وجنوده بآية أعظم مما تكون ما هي ما لمسوا إلا أن تخطوا المحل قالوا جعلنا إلها كما لهم أليها قوم ملعين. بعد هذه معجزة الخالدة العظيمة ما آمنوا لا ذا كفر وقالوا اجعلنا إلنا كما لهم آلهة. ولزالت قال الله تعالى إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنار وإن منها لما يشقق فخرج منه الماء نعم وإن منها يعني وهنا أراد أن يقسم الحجارة الحجارة اللينة والحجارة اللينة إن الحجارة ألين من القلوب تفجر فيه الأنار وَمَا الله بغافل عما تعملون قال وان من الحجرات لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وهذه فيها دلالة على أن الخشوع مسند إلى الحجارة حقيقة وقام الأولون ذلك وبعدهن كل ما بعد أو كل نظر حتى ما يسلم على أن الحجارة لها خشوع الحجارة تتكلم الحجارة تحب الحجارة تخشع نعم الحجارة تسبح نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرف حجرا كان بمكة كلما مرت عليه قال السلام عليك يا رسول الله يسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان يخطب يخطب وهو يستند إلى إلى إلى الجزع نعم فحدث بأنه صنعوا له منبرا فلما قام على المنبر سمعوا لل حنينا صوت ظاهر جدا حنينا ما هذا إلا نزل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عدته عليه بنو سير قال كنا نسمع تسبيح الطعام بين بين هذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم فجاء الله تعالى عن بعد ما الفعل يريد أن ينقض جدار يريد ان ينقضى. فقال هذا مثل ما قال أن الله تعالى أننا عرضنا الأمانة على السماوات الأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقد منها وحملها الإنسان أنه كانت تروا من جهولها وإذا قال الله تعالى وسبح لهم في السماوات الأرض ومن فيهن والنجم والشجر يسجدان أول مرة إلى ما خلق الله من مشين يدفع ظلاء وأنامين عن شمال سجدا لله وفيها لو أن أنزلنا لو أنزلنا هذا القرآن عجبني لرأته خشام صداع من خمر الله وقالوا جلدين لماذا شئت معينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق الشيء إذا هو الآن مسألة على محبة محبة النظر إلى إلى, إلى إلى الآيات العظيمة في خلق الله جل جل في أعلى كل البعد عن الجحود والقسوه من هذه الآيات لأنه كلما كلما اعتاد الآية كلما لم يعرف لها قيمتها. إذن هذه الآيات بأسرها تبين لنا مكانة الخلق من الله جل وعلا حتى حجر وشجر قال النبي صلى الله عليه وسلم حج ولب إلا لب معه كل حجر وشجر ونف في قولي فياك الحجارة اشد قصوا قالوا او هنا المعنى بل يعني بل اشد قصوا وهذا ليس بعيد على هؤلاء الذين يعني يختلطون باهل البدع فتفرقص قلوبهم لذلك كانوا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا حتى لا تتففون لا يتكلمون لا يسالون والله تعالى ونفريق منهم يخشون الناس كخشة الله أو أشد خشة وقال تعالى ورسلناه لمائة ألف أو يزيدون فهناك من استحق أن يعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن استحق أن يفتح لهم باب الخيرات دون باب الشرور والسيئات والخطيئات ثم قال فيك الحجارة اشد أشد ولذلك الله على قسم اليهود إلى قسمين قسم قلوبهم كالحجارة قسوة وبعضهم أشد من ذلك وأنكا ما هو لا لا دين لهم لا روح لهم لا قلب لهم لا, لا نبض حياة لهم بل أقسم يكونون وأنهم على جلد وكبر وشامخ كل واحد منهم في على آيات الله جل يعني فاستحقوا التقريع والتوبيخ وأيضاً المهانة والذلة ثم العذاب العقاب في الدنيا ثم العذاب الأليم في الآخرة وهذا مثله مثل قول الله تعالى مثلون كماذا الاستوق الذي استوقد دناراً فلما أضعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أو كصيب من السماء في ظلمات مرعب وبرق يجعلون أصابعهم في أدنين نعم والذين كفروا ك كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر لجي الأصل في ذلك كما قلت المسألة على القلوب لما رأت امراه فرعو رأت موسى عليه السلام قالت لا تقتلوا عسى أن ينفعنا ونتخذه وردنا الله محبته في في قلبها فهنا القلب القاسي أبعد ما يكون عن الله ده لا القلب الصلب على الرقة واللين والرفق هو أعظم قلوب قرب من الله ده لا نظرة في قلوب العباد فارد أصفاه وأنقاه واتقاه قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته فإذن الأمر على على القلوب فلو طهرت القلوب اعتلى صاحبها وكبات السحاب في إلى السماء وإن لم يكن فليحكم وإذا قص قلبه لابد أن يراجع نفسه بكثرة الذكر والاستغفار ومجالس العلم والدعاء والابتهال في ذلك حتى لينا قلبه لأنه لو بقي القلب على هذه القسوة لابد أن ينتهي الإنسان إن الله يبغض العبد العبد المتمرد الصد الذي لا ينطاب إليه سبحانه جل في علا وهذا لا تتأت كما قلت إلا بطوع القلوب بطوع القلوب لذلك دخلت النار امرأة في الهرة قصرة القلب التي فيها سقط كلبا دخلت الجنة الرقة والعطف من هؤلاء وامثال هؤلاء أما اليهود فقلوبهم صلبة صخرة صلدة لا طريق لا بالآيات لا بالمعجزات لا بالاستغفار لا طريق قلوبهم سوداء كما يخلون ولا, ولا أجمع للصفات هؤلاء القوم من هذا القرآن العظيم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهاك الحجارة وشد قصوة وإن من الحجارة لما تفجر منه أنهار منها لما شقق فراخج من الماء وإن منها لما يهبط خشة الله وما الله بغافر عن ما تعمل. والجور على الله رفع لا تورث أصله القلب وعدم التذبل للقرآن يجعل الغلش الغلش على الق على القلب وهذه ت... تبعد و... عن الله جل جل في علاء. لذلك على لذلك الإنسان أن يهتم بقلبه فمضار الأمر على القلوب ربكم أعلم بما في نفوسكم فتكونوا الله فان الله كمل وبنى وفقه الحمد من من الحجر ما هو أفضل من البشر أفضل القلوب القلوبة خشية الرحمن عظيم علم الله يعلم ما كان ما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون نعم